If I'm such a fool, I'll sleep with him. No al-Jahib, أبو النبي أولى للعالمين أرسلاه يا الله عليه وحني أنزلا مودتي. ترابي يا الله شتوت يا رب دو كان الوصي الثاني يا الله بنصك المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا الله والمجتبى ذاك الحسن الحسن من حبه يجل الحزن يا الله أرجو به كل المنان من عند رب العالمين يا الله لهم ستم أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاقما يا الله أما شاهد كربلا من فضله عم الملاء أولى <تصفيق> الحسين والمصطفى والمرتضى وابناهما والفاقما يا الله أم أبيها الطاهرة أم النجوم الزاهرة كل القلوب العامرة تهجي الصلاة إلى الأمين يا الله